أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم مع القراء محمود عمر سكر محمد أيوب عبد البارث بيتي محمود خليل القارئ والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمود عمر سكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق من كن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها اجرها يؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والالصَّائِمينَ وَصَّائمَاتِ وَالحافِظينَ فرُوجَهُم وَالحافِظاتِ والالذكرِرينَ الله كَث وَالذاكرِرينَ اللهَّه كَثير وَالذكرِرَاتِ عدد اللَّهُ لَ فَِةَ وَأَجرَ عظمَا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 فَإِنْ نَقَضَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَذِهِ لِكَيْ لَا على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَزْعِيَائِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَزْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا منهن وطرا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وذع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين آمَنُوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِغَيْتٍ مَن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُ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 من أزواج ولو أعجبك حسن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها لَا آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمْتَعًا فَاسْأَلُوا مَنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بعده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 ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت عيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائهن وصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله نعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا عُقُوبَةً مُّهِينَةً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما